السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله جل وعلا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء فطرت هو قريب من قوله تعالى إذا السماء شقت وغيرها من الآيات التي تبين أن السماء تتغير يوم القيامة إذا السماء فطرت تشققت وتفطرت ورأ الناس تغيرها وإذا الكواكب انتثرت كما قال الله تعالى في آية أخرى كدرت يعني تناثرت الكواكب التي كانت ثابتة يراها الناس نجوما بأعينهم وبعض الكواكب التي يعرفها الناس كعطارد والزهرة والمريخ وغيرها كل هذه تنتثر وتضطرب في يوم القيامة الذي خلقها جل وعلا وجعلها تسير على نظام يريده سبحانه وتعالى ويقدره هو الذي جل وعلا يغير فيها كما يشاء ولذلك قال الله تعالى وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت هذه البحار يزداد الماء فيها وتتسجر وتتفجر وتصبح حريقا ناس يلتفتون إلى المياه التي كانت تبرد عليهم أجسادهم إذا أصابهم الحر وإذا هذه المياه الآن تحترق قال وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا نفخ في الصور يوم القيامة وينفخ في الصور يوم القيامة النفخة الأولى فمن كان حيا من الناس فإنه يموت ثم بعد يلبث الناس على هذا الحال يلبثون أربعين ربما أربعين سنة ربما أربعين يوما ربما أربعين أسبوعا لا ندري الله تعالى أعلم لكنهم يلبثون أربعين ما بين النفخ الأولى والنفخة الثانية ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظروا يقوم الذين ماتوا في الفترة القريبة ويقوم كل من مات ودفن كل أصحاب القبور هؤلاء الذين في قبورهم منذ مئات السنين أو آلاف السنين أو ربما أكثر من ذلك كل هؤلاء يقومون يقومون ولذلك الله تعالى بعثرت قبر فوق قبر فوق قبر كلهم يقوم منه أحياء يملؤون الأرض من كثرتهم قال الله تعالى وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علم كل انسان ما عمل هذا عمل اللي عملت قبل أربعين سنة وهذا اللي قبل خمسين سنة وهذا الذي كنت أخطط ونعمله علمت كل أعمالها التي قامت بها علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم قال الله تعالى للانسان يا أيها الإنسان تعال يا أيها الإنسان يا من تتكبر عن العباده وتعرض عنها ولا تستيقظ لصلاتك ولا تعظم أمر ربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي غرك وأفسدك حتى أعرضت عن ربك الكريم حتى أعرضت عن التقرب إليه أعرضت عن طلب ما عنده ما, غرك ما الذي جعلك تتكبر ما الذي جعلك مغرورا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا لو شاء الله تعالى لجعل صورتك على صورة مثلا دابه من الدواب كالحمار والكلب والضفدع والعقرب غير لكنه سواك خلقك في احسن تقويم جعل لك اليدين وفيها الأصابع وفيها الأظافر وجعل لك الوجه المكتمل خلقة وحسنا وجعل لك الشعر الذي يزينك وجعلك تمشي أحسن ما يمشي غيرك من الدواب خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله جل وعلا لو شاء لجعلك على صورة كذا أو كذا من الحيوانات لو شاء لجعله على صورة حمار أو ذئب أو غير ذلك من الحيوانات لكن الله تعالى أكرم الإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وجعله سيدا على هذه الحيوانات فقال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك ثم قال جل وعلا كلا أنتم تعرضون كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بيوم القيامة لا تؤمنون ايمانا تاما أننا سنجمعكم في الآخرة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين نحن جعلنا عليكم ملائكة يراقبون أعمالكم ويكتبون أعمالكم ما ينفض من قول الله لديه رقيب عتيد كل أعمالك مسجلة كل كلامك وان عليكم لحافظين كراما كاتبين اللي هم الملائكة يعلمون ما تفعلون ثم ذكر الله تعالى اصناف الناس إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الأبرار نعيم في الدنيا براحة قلوبهم وانسهم بربهم وفي الآخرة أيضا والفجار أهل المعاصي لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا أملك إن أعطيك حسنة ولا اخذ منك حسنة والأمر يومئذ لله الله جل وعلا والذي قدروا ما يشاء الله عليه ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته